قُلْ لِلْخَلْقِ وَلِلْأَذْمَانِ كَمْ تَذُنُّ فُؤَادُكَ يَمْلَؤُهُ الْقُرْآنُ قُلْ هُمْ مِنْ نَاسٍ وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن قل لهم من ناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما وطمنا كالنخل العالم تزخر طيباً وثبات أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمة قل للكون وقل للخلق وللقاء أسئلة الحيران كن فيك سرورا وسلاما وطمئنا قل لرسول الله عساك تمر إلي أنك فزت بما أنزله الله علي وحفظت رسالته وأمانة وحييه وبقيت على الشوق الصابر والإيمان سلامن وطمنا سيقول القرآن شفي يوم ما أكرم هو أكرم ما بويه بكل ثواب أضمته وأجره يا Hür